بالمعروف والعفو هذا ديننا دين هذا ديننا دين السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم هذا ديننا ومازلنا نتواصل وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في الحياة وانا بتناقش مع الشيخ حازم قبل هذه الحلقة يعني خطر ببالي ما خطر ببالي انه في بعض الاخلاق تشعر ان ناس صلت عليها الجنازة خلاص اندفنت مالهاش وجود عندنا في حياتنا كمسلمين الخلق ان احنا نتكلم عنه النهاردة ده خلق يعني لا تكاد تشم رائحته الان في مجتمعات المسلمين كان عجبني واحد كده مرة بيسأل واحد قال له ما حملك على الوفاء وفيه اتلاف نفسك قال لأنه الدين فخلق الوفاء الحالة موحد يسمع لك إيه الوفاء ده حاجة خلاص اندثرت ما بقالها شغود إلا في الكتب أو كأننا أصبحنا نتكلم ليس عن أخلاق أصيلة من أخلاق الإسلام بل نتكلم عن تاريخ <تصفيق> عليكم السلام عليكم شيخ الشيخ وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتنا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وعلاه الحقيقة أن هذه الكلمة التي تفضلت بها حضرتك اللي هي مسألة أن الوفاء لأنه الدين هو أمر تلتقطه فعلا من آيات القرآن بصورة واضحة يعني ما من طائفة آيات تتحدث عن أركان شخصية المسلم إلا تجد أن الوفاء هو ركن منها والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء فالمفون بالعهود أوفوا بالعقود الوفاء بالكلمة الوفاء بكذا هذا ركن أصير والله تبارك وتعالى جعل هذا الوفاء للعهد وللوعد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ركن ركين في شخصية المسلم لذلك الوفاء عند المسلم ليس خلقا من أخلاق الدين بل هو الدين لا. وليس مكملا من المكملات بل هو الركن من الأركام المسلم الذي يقول الكلمة وهو لن يوفي بها هو في الحقيقة يرتكب جريمة خيانة وجريمة غدر لا. وما أجمل ما فعلته ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مع هذه المرأة معطية في الأمر البسيط انها وعدت ابنها وعدا بسيطا جدا وعدته انها سوف تعطيه شيئا فقالت له ها تعال اعطيك اللي حصل قبلها انها نادت عليه عدة مرات الولد من كثر ما هو مستلطف الرسول عليه الصلاة والسلام وسعيد بقرب منه وقعد معاه لا يريد ان يقوم يا ابني تعالى لا يريد أن يقوم يا حبيبي عيزك لا يريد أن يقوم قالت له تعالى هديك حاجة حلوة ها أعطيك. فلما تحت تأثير هذا قام الولد النبي عليه الصلاة والسلام أمسك يده وقال لها أنت هتدي له إيه ماذا ستعطينه فالمرأة قالت أعطيه طبق تمر طبق بلح قرى ها. أنت عندنا عندنا أقدمه لك فأرسل يده إليها وقال أما إنك لو لم تعطي شيئا لكتبت عليك كذبة يعني ذا دا قدام داوس الحاسب وفاء وفائب يؤدي إلى كذب بالضبط إذن عدم الوفاء بالوعد هو في الحقيقة صورة من صور الكذب وتداعيات تداعيات الكذب نعم ولذلك فعلا أنت عندما تذهب إلى بلد من بلاد غير المسلمين أو حتى بعض بلاد المسلمين لا يزال فيها هذا الحقيقة وإن كان ليست جميعا إنما تجد في بعض البلاد الإسلامية أن هناك من يحدثك يقول لك لا أجبه لك لا شيء فلاني أقوله لك ثم كأنه لم يقل ولم يفعل وهو عندما كان ينطق بالكلمة أنه يعدك بوعد هو مش حاطط في ذهنه انه سوف ينفذ هي المساء المشي عادية بتكلمه في موضوع يقولك لا وعلشان ايه ده انا ممكن بكرة الصبح اكلمه اقوله شيء الفلاني ثم لا يكلمه ولم يكن في ذهنه الا انه بيمشي كلام وممكن يكلمك تاني وكأن شيئا لم يكن يعني انه ما قالكش حاجة كأن شيئا لم يكن بينما في الحقيقة انك تشعر في بعض البلاد ولا اريد ان اسمي بلادا ب باسمائها ان الكلمة التي ينطق بها احد الافراد هي قيد عليه قيد يعني ولذلك هو لا ينطقها إلا بعد أن يفكر شوي وأذكر في مكان أنه في واحد حدثني عن أمر قلت له يا معقول الدرجات دي يا ريت أشوف هذه الجريدة فسكت وكأني لم أقول له شيء لدرجة أني ظلمت وقلت له أنا يعني سكت خالص ولا لكأني قلت له حاجة ثم بعد عشر دقائق مشي وانصرف له قال لي طبعا أنا أجبها لك بكرة ما شاء الله فقلت له انا عايز اعرف ايه اللي حصل وخلاك ما منعك ان تعدني يوم إذ ساعتين في هذه اللحظة وما الذي ردك قال لي انا اصلي غدا مسافر مساء ساعة تسع مساء فمش متأكد نما حسبتها لقيت نفسي وفي الموعد قبل سفري بعشر دقائق وجئت به اتى على باب المسجد يشير لي هكذا فلما انتبهت اليه اشار الى ظرف فيه هذه المقالة وعطاها الواحد يوصلها للراجل لأحد إن فلا أنسى هذا ولذلك انظر إلى الإسلام كيف يقدم قيمة الوفاء يقدمه على أنه عصب للمسلم والحقيقة أن العلماء ذكروا قصة أنس بن النضر في غزوة أحد على أنها نموذج فذ للوفاء وده فعلا أنس بن النضر حدثت له مصيبة كبيرة أوجعته وآلمته وهو أنه فقد غزوة بدر يعني ملحقش غزوة بدر غزوة بدر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم فاتت مني فكانت كارثة بالنسبة له فشعر بالاسى والشديد وقال والله والله لان اشهدني الله عز وجل مع رسوله بعد اليوم مشهدا ليرين مني ما اصنع يعني كأنه يقول والله ده انا يا ربي أنا مش عايز أفقد الكرامة دي كلها أنا أوريك أنا مستعد دعم ليه فجاءت الكارثة أن غزوة أحد جاءت بظروفها المعروفة الناس فرت والجيش التف جيش المشركين التفى على المسلمين وسبعون شهيدا في ساعة من نهار رؤوس تحصد وانفرط عقد الجيش والرجل عنده عهد مع الله بيقول له يا رب هتشوف ان هعمل ايه يعني كما يقول الناس الان عمن عم يفرد صدره ويقول فتح كدر ف... يعني نعم بالضبط دي ترجمة ترجمة اه اه عصرية اه نعم يعني لسه نتكلم عربي ده اه اه ف... ف... فانظر من الذي فعله أنس أنس لما رأى هذا لم يطش صوابه لم يطش تذكره لوعده وإنما رأى العناصر كلها الثلاثة ما تعللش بظروف يعني رأى العناصر الثلاثة فنظر إلى العنصر الأول رأى المسلمين عقدهم ينفرط فقال اللهم إني اعتذر إليك مما يصنع هؤلاء ونظر إلى العنصر الثاني فرأى الكفار يهجمون على الإسلام قال وأبروا إليك مما يصنع هؤلاء وإلى العنصر الثالث بقى وهو وعده هو فحفر لنفسه في الأرض حفرة حتى وسطه لحد حقوي لحد هنا منتصف جسده حتى يجبر نفسه ألا ينسحب وقاتل في هذه الحفرة حتى لا ينسحب قتالا حتى إنه اتقطع لدرجة أنه عندما سُجد لم يعرف من هذا لا أنف ولا أذن ولا عين ولا شيء. خريطة متغيرة الجسد فين مين ده؟ آه. من إنسان لا تعرف له معالم ولم تعرفه إلا أخته من حسنة كانت في طيات عقلة إصبعه فغسلت عقلة إصبعه وفوجدت حسنة شوف يعني حسنة م. في طيات عقلة الإصبع فقالت نعم هذا أخي وصل إلى فأيه. سقف الوفاء بالوعد فإذا هذا وفاء م. والأمر الثاني أيضا الذي لا أنساه في القصة المعروفة جدا في غزوتي تبوك وهي تخلف الثلاث الذين خلفوا وكعب بن مالك من ضمنهم. أنه بعد أن تاب الله عليه قال كلمة ضخمة جدا. قال يا رسول الله وإنا لقد نجاني الله بالصدق. وإنا من كمال توبتي أو من تمام توبتي. أنا أنا ألا طبعا أن أخنع لكن قال ألا أص أن أصدق ما حي ألا أكذب أبدا. لا أقع في في الكذب مطلقا. يقول بعدها عبارة تخلع قلبي أنا شخصيا يقول فوالله ما أعلم رجلا ما أعلم رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبر ابتلي في الصدق في حياته كما ابتليت أنا لأنه وعاهد الله فالاختبار في متى يوفي ومن عجيب الامر يا اخي الكريم والله علشان واحد ساعات انا بتكلم عن نفسي سيبك بقى ان احنا عادين في التلفزيون وناس بتسمع ان الواحد ساعات حتى يلتقط صفة بنفس الحساسية التي كانت موجودة عند المسلمين الاوائل بها ساعات يفزع يقول ده انا مش اخد بالي في قيمة وفاء حدثت في واقعها من غريبة جدا واحد طلب شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول أجابه أعطاه ثم أجابه فلما أجابه إجابة هزة جدانه الرجل قال له والله أنا بعد كده أقسم بالله لن أطلب شيئا من أحد بعد ذلك يقول الرواه هذا الرجل عاش ثمانين سنة بعد هذا الوعد فكان يرى وهو فوق التسعين مثلا أو فوق الربع المية أو حاجة فوق ناقته يسقط منه الصوت. العصايا صوت اللي بيمشي بيه للجمل يقول له مين وشمال يسقط منه الصوت في على الأرض وإن حول أقدام الناقة الصبيان يلعبون يقول له حبيبي من فضلك ممكن تناولي ببساطة يقول فلا يطلب من أحدهم شيئا وينيخ ناقته ليلتقط صوت صوته ثم يقوم باهتزاما لما وعد به الله جل وعلا قال آه. كلمة لأنه هذا الكلام أنشأ عند المسلمين مبدأ أنه لا ينطق إلا إذا كان ينوي ولذلك جاء قول الله تعالى والمفون بعهدهم إذا عهدوا بل جاء تحت شعار آسف لهذا اللفظ مرعب الوفاء يقول افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك هو يعني الحق كمن هو اعمى افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى إنما أنا طب أنا إيه قال إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الله أكبر فأصبحت أتكلم عن بون بين العمى وبين الرشد والبصيرة تذكر نعم كلها مرهونة بالوفاء بعهد الله ولو بالكلمة البسيطة لذلك أنا لا أنسى وواحد يمكن حضرتك تعرفه على فكرة أنه أنا في يوم من الأيام كنت أريد أن أخرج وهذا من سنين طويلة وتعلق بي ابني يعني يريد أن يخرج معي وهو صغير والظرف غير مناسب والمشوار لا يناسبه و... وأبيته عليه قلت له بكل طريقة لطيفة حاول ثم لما يعني قلت له طيب روح توضى وتعالى تعال معي فبمجرد ما دخل الولد البيت ليتوضى رفيقي اللي معايا ده رح قافل بقى باب العربية قال لي توكمنا على الله نكمل هذه القصة طيبة مع الشيخ حازم عن الوفاء وخيمة الوفاء بعد هذا الفاصل فابقوا معنا هذا ديننا دين سل السلام عليكم ورحمة الله ما زلنا نتواصل مع الوفاء وفضيلة الشيخ حازم وكنا قد توقفنا قبل الفاصل في قصته مع ولده يعني نعم. الخلاصة أنه كان يظن أنها طريقة للإفلات فلما فوجئ بأننا سوف نقف وننتظر ويأتي الولد برغم صعوبة الظروف لكن هكذا تربى أجيال المسلمين أن يربى على الاستقامة البالغة بل يا أخي الكريم إن الله تعالى حتى في شأن الكفار جعلني مقيدا لا أستطيع أن أخالف فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فعلا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة تبين أنك أن العهد تريد أن تنفك منه أو أن تتحلل منه لأن من أمامك يمكن أن يلعب به يبقى فنبذ إليهم على سواء يعني أعلمهم كان بيني وبينكم عهد وأريد أن أسقط هذا العهد نعم. خلاص أنتم إنما... في حل أنتم في حل نعم. تحلهم منه فلا تفاجئهم ولا تباغتهم فإن حتى إن أردت أن تتفق معهم إذا هم كانوا يعملون هذا كلعبة لخيانتك فالله يقول لك وإن يريدوا خيانتك فإن حسبك الله يعني إن توفي وإن كانوا أد الأمانة لمن اهتماناتك وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وإن أن يخدعوك بهذه المقاوضة فإن حسبك الله يعني لا ليست من حقك أن تخادعهم فإذا الإنسان هنا في يعني يعني الحقيقة هذا يجعل المجتمع يقوم على أساس أن الإنسان إذا قال فقد وافق إنما مجرد أن التز مجرد أن التفت تزول ولذلك يعني الحقيقة حتى برضه لأنه ربما من سيسمع ما قلناه وهذا قد يظن أن الوفاء هو مجرد الوفاء بالعهد الوفاء لا. بالعقد الوفاء لا. بالاتفاق ولكن طبعا هناك أنواع أخرى من الوفاء يعني لا. هناك الوفاء للذكرى لا. الوفاء للعلاقة لا. يعني مثلا أنا أبي وأمي لو مات الأب وماتت الأم فإن من الوفاء لمنزلتهما ولذكرهما أني أكرم صديقهما صديقهما نعم. نعم. و... وإكرام الصديقين وإذا كانت لي زوجة وماتت فإن مجرد أن تأتينا ضيفة كانت تأتينا في أيام الزوجة الأولى نعم. فلمجرد مجرد أنها كانت تاتينا من أيام خديجة نعم, نعم. وفاة فهذا وفاء و... وإن كان ليس هناك اتفاق إنما وفاء لبيعة نعم. وفاء آسف وفاء لعهد لذكرى أو نعم. لذكرى نعم. لذكرى أما الوفاء الذي تقوم به رسالة الإسلام فهو بيعة العقبة أوه. الثانية بيعة العقبة الثانية يا, يا شيخ خالد شيء شيء يوقف شعر الراس الداعية والعالم وال, وال, وال والشيخ مش الشخص العادي بيعة العقبة الثانية أولا هي عقد تأسيس الدولة بالتعبير الدستوري الدارك الحالة المعاصرة شوف بقى لما تيجي واحدة ست عن باعة العقبة الاولى او باعة العقبة الثانية وتقول فما وفت امرأة منا بما بايعت عليه الا فلان وفلان البائيين عملوا ايه بس اذا مات لها احد جزعت وكان من بنود البيع إنما المسلمون وفوا ببيعتهم في باعة العقبة الثانية لدرجة أن الأنصاري الصحابي الذي روى الحديث وهو عبادة بن الصامت يقول بايعنا بايعنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا سنة وعلى أثرة علينا وأن لا ننزع الحق الأمر أهله وأن نقول بحق إذا علمناه لا نخشى في الله لوم تلائم هذا الوفاء الكامل لبيعة هؤلاء هو الذي أقام الدولة الإسلامية نعم. أقامها برغم كل الصعوبات فإذا الوفاء في الحقيقة إذا كان تحت شعار إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله أو تحت شعار الوفاء في باعة العقبة الثانية أو الوفاء الذي هو صفة المسلم كلما وردت صفاته من صفات الله جل وعلا بل هي صفة من صفات الله نعم. ومن أوفى بعهده من الله نعم. مين؟ <تصفيق> مع أن الله سبحانه وتعالى يعهد من العبيد عبد من عباده يعني مسألة إنما إذا قال الله لهم قال ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا <تصفيق> قال يعني المسألة لا يمكن أن تنخرم ولو ولو ولو شيء بسيط لا. ولهذا نحن في الحقيقة يعني إذا أردنا أن نهبط فعلا إلى يعني تصرفات الناس اليومية فالحقيقة يعني احيانا ترى خناءة في طلاق حول مؤخر الصدق نعم وهذا لا يعلم هؤلاء انهم يخرمون في دين الله خرقا فضيعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان احق ما وفيتم به هو ما استحللتم به الفروج <تصفيق> يعني هذه حرم الله تعالى جعلها من حقك بكلمة بكلمة أدت إلى عقد أن فهذه الكلمة كيف لا توفي بها الإنسان أحيانا يعد وعدا ثم يخيس به ثم وكأنه ينسيه للناس مثلا لذلك نحن هنا أمام قضية من قضايا الاسلام تعد عمود فقري في منتهى القوة لكيان الشخص المسلم على هذا النحو صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم هذا الصحابي انا قلت لحضرتك انها من الوقائع التي اخشاه على نفسي انا شخصيا وانا ارى حساسية الامر صحابي رايح يتطوع يا اخي والله انا منش عارف ايه ذا رايح يتطوع يا رسول الله أنا عايز أعبد ربنا كويس قال له صوم تلت يام في الشهر قال له أقدر على أحسن من كده قال له صوم كذا أحسن من كده صوم أحسن أحسن حتى قال صوم يوما وافطر يوما عبد الله بن عمرو بن العاص أي واحد مننا يروح يصوم يوم ويفطر يوم إنما عبد الله بن عمرو بن العاص يشاء قدر الله أن يسن ويفاجئنا بعد تمانين سنة من السؤال اللي راح يسأله يقول فوددت لما كبرت وتعبت وددت لو أني كنت قابلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 80 سنة إيه ده يعني إيه يعني من 80 سنة بتصوم يوم وتقطر يوم ليه وفاء شكله إيه ليه إيه اللي حصل في الدنيا ده حتى لما كان بيتعب بيفطر بعض ايام عشان يستعين ويكمل عشان الوعد والوفاء بالوعد يعني كان الله كان الله. ال العبرة انه يفهم انه ما دام قد جرى بينه وبين النبي كلام صباح. ان شاء الله في انه يطلب من الناس الكرباج اللي وقع من فوق الجبل ولا يصوم يوم ويفطر يوم ولا يعاهد الله في الصدق ولا قلس ابن النظر ولا غيره ان ال الوعد الكلمة الزمته وقد احسن من قال ان الكلمة إذا لم تقلها فأنت لازلت مالكها فإذا قلتها فقد ملكتك نعم يا سلام آه طول ما انت ما قلتش الكلمة هي بتاعتك انت تملكها قلتها تملكها انما الناس حلوا القضية دي دلوقتي قال لك لا حتى لو قلتها برضو مش هتحملها انا عيب رجعت في كلامها ولا اوفي بحاجه يبقى يلاقيني ده نشوف الاستاذ حاتم في البيت يعني من الاداء والامهات ساعات مع الابناء في, في زي ما حضرتك قلت يعني ماذا ستعطيه تمرا الا ام تعطيه كتبت عليك كذبه كتير من الاولاد بيتكلموا في هذا المعنى لا ده بند بيستخدموها والام ما بتوفيش صاحب العمل مع الموظف ما بوفيش كتير من امور شعرنا إن انه الميزانة قلب انه اصبح الاصل الوقت عند الناس ان انا اخدعك ان انا اضحك عليك ان انا ممكن احمسك عشان تعمل لي حاجة في مقابل ثم اتراجع معك الله يستعى عليك يعني الجيل مثلا اللي سنه عشرين خمسة وعشرين ثلاثين سنة لما نشوفهم الان لا يوفون مثلا لانه بقاله خمسة وعشرين سنة امه وابو بيستخدموا الطريقة دي في انهم اذكر يصرفوا عنه, عنه. طب والله كده هبقى اعمل لك طب خلاص نبقى نروح ان شاء الله الجمعة الجايه وعين يحصل لا اصل حصل ظرف فحافظة على الزمان ان الكلام ده نوع من من الزحلقه اه واخد بالك نوع من من يعني بيقابلني ببعاتك يعني اه بالظبط كده فخرف هو تع يعني مش تعلمها ده هو استقرت مشاعره على الخداع اه خلاص أصبح مخادعا بطبيعة التربية إنما لو أنه علم, علم أن أباه إن قال شيئا وفى به مهما كانت الظروف فإنه لا يمكن وقد والله اختبر بعض الناس في مثل هذا لدرجة أنه أجل سفره وطائرته ودفع مبلغا لتأجيل رحلة للطيران 48 ساعة لكي يوفي لطفل صغير من أبنائه بكلمة قالها له قال له قبل ما هسافر هعمل كذا وكان يرى أنه هو مش طايق يشوف بقى الموضوع ولكنه فعل ذلك فلعل الله سبحانه وتعالى تقبل حتى, حتى مع عثمان بن طلح على وقتها تساعة فتح الكعبة لما قال له يوم وفاء وبر كان فيه وعد معين وأعطى له مفتاح الكعبة كما عداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الواقع دي بنص ساعة بنص ساعة بس حدثت كلمه مزلزله في فتح مكه 21 سنه بنتدبح وبنطرد من بيوتنا وتنتهك اعراضنا فاحنا داخلين قام رجل من المسلمين وقال الله اكبر الله اكبر اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الحرمه الله. اليوم يوم أذل الله قريشا فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه والمشركون يسمعون قال اليوم يوم الملحمة لألحمنك بالسيف هأطع أطع رابتك الملحمة يعني يوم تأطيع رئاب يعني النهاردة يوم مقتلة يعني هنخلص فقال اليوم يوم المرحمة الله اليوم والثاني قال تستحل الحرمة. تستحل الحرمه إنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل اليوم سنفي للناس بهذه الحرمه الله. اليوم يوم أعز الله فيه قريشا فده الوفاء اللي بعده جاء بعثمان بن طلحة وقال له تفضل أدي المفاكر يا عثمان يا بن طلحة لما جيت, أقول لما جيت داخل الكعبه وقلت لي اطلع بره يا محمد انت ما ينفعش واحد صابق يدخل امشي امشي من هنا فاكر ومع ذلك تفضل مفتاح الكعبة كليل. لا يأخذه منكم جيل بعد جيل لا يأخذه منكم إلا ظالم الله. إيه بس هذا يعني. قص الله فريلة شيء حازم خيرا أيها الإخوة الأحباب الوفاء سمة الأنبياء وإبراهيم الذي وفى إسماعيل إنه كان صادق الوعد بل تعال شوف حذيفة بنيمان سريعا يقابل المشركين يقولوا روح المدينة ما تقاتلش مع محمد روحوا للنبي يقول النبي م. أوف لهم بما عهدتهم عليه ولم ينضم إلى جيش المسلمين حزيفة في هذه الغزوة لابد أن نعيد النظر مرة أخرى في بعض الأخلاق التي أصبحت تاريخا يكتب في الكتب حتى نعود إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ديننا وعلى وعد بلقاء جديد وفضيل الشيخ حازم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته